قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين والذين آمنوا, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ, قال أولو كنا كارهين قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يكون لنا أن نعود فيها إلا الله ربنا وما يكون لنا ان نعود فيها اذا ان يشاء الله ربنا وفي عربنا كل شيء علم وفي كل شيء علم على الله توكلنا عَلَى الله وَكَلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذًا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذًا لخاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فأقلتهم ورجفت فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين, الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم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 فكيف آتا على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا خَذنا أَهه بالِالبَس إ وَضَ الرَّ إلَ عَهُم يَغض الرَّعُون أخَذنا أَهلَ بِالبَسَ مَبَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ وقالوا قد نكثنا الضراؤ والثراء فاخذناهم فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون